كاله دون جميلا قرصت وندبي فيقصها ويحكيها لنا في الدنيا جميله فائقه عجيبه كاله Calimero, calimero, muvara tu, musenia Calimero